ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وكل بدعه ضلاله عباد الله ان الله تعالى انزل عليكم الكتاب العظيم لتدبروا اياته وتعتبروا بقصصه وعظاته فانه كتاب عظيم فيه نبا من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يدي وتفصيلا كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الايه يقول تعالى لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم وكيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين عبره لأولي الألبابه وهي العقول انتهى كلامه رحمه الله تعالى فما قص الله علينا القصص من أخبار الأمم الأولى إلا لنتعظ بهم ونعتبر بمصائرهم ولنعلم أسباب هلاكهم فنتقيها ونعلم سبل النجات التي سلكها رسول الله واولياؤه ففازوا بخيري الدنيا والاخره فنسلكها ونقفو اثرهم وهذا هو المقصود عباد الله هذا هو المقصود الاعظم من ذكر ضلال الامم الاولى هو تحذير الاحياء الموجودين لالا يقعوا فيما وقعوا فيه وَسَجَرُ مَن وَقَعَ مِنْهُمْ عَمَّا وَقَعُوا فِيهِ لَّا يَحِلُّ بِهِم مَّا حَلَّ بِهِم مِّنَ النِّكَالِ قَالَ الشَّيْخُ الأَمِينُ السِّنْقِيطِيُّ فِي الأضْوَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي قَوْمِ لُوطٍ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فِي قَوْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ تَوْبِيخٌ لِمَن مَرَّ بِدِيَارِهِمْ ولم يعتبر بما وقع لهم ويعقل ذلك ليجتنب الوقوع في مثله وكقوله تعالى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم ثم هدد الكفار بمثل ذلك فقال وللكافرين امثالها وقال في حجارة قوم لوط التي أهلكوا بها أو ديارهم التي أهلكوا فيها وما هي من الظالمين ببعيد وهو تهديد عظيم منه تعالى لمن لم يعتبر بحالهم فيرتنب ارتكاب ما هلكوا بسببه وأمثال ذلك كثير في القرآن انتهى كلامه فالله تعالى عباد الله يقص علينا في القران مصارع الامم الغابره لنقرا سيرهم فنحذر ما احل بهم من العذاب ولكي نرى ما ينتظر الامم التي تقع في امثال هذه المعاصي والاثام وجاء هذا التحذير في كثير من ايات القران الكريم قال تعالى وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا قال ابن جرير رحمه الله تعالى وهذا وعيد من الله تعالى لذكرهم مكذبي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من مشركي قريش وتهديده لهم بالعقاب وإعلامٌ منه لهم أنهم إن لم ينتهوا عما هم عليه مقيمون من تكذيبهم رسوله صلى الله عليه وسلم أنه محل بهم سخطه ومنزل بهم من عقابه ما أنزل بمن قبلهم من الأمم الذين سلكوا في الكفر بالله وتكذيب رسله سبيلهم يقول تعالى ذكره ولقد اهلكنا ايها القوم من قبلكم من بعد نوح الى زمانكم قرونا كثيرة كانوا من جحود ايات الله والكفر به وتكذيب رسله على مثل الذي انتم عليه ولستم باكرم على الله تعالى منهم لانه لا مناسبه بين احد وبين الله جل ثناؤه فيعذب قوما بما لا يعذب به اخرين او يعفو عن ذنوب ناس فيعاقب عليها اخرين وقال قرطبي في تفسيرها والمعنى الا يعتبرون بمن اهلكنا من الامم قبلهم لتكذيبهم انبيائهم قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وانما قص الله علينا قصص من قبلنا من الامم لتكون عبره لنا فنشبه حالنا بحالهم ونقيس اواخر الامم باوايلها فيكون للمؤمن من المتاخرين شبه بما كان للمؤمن من المتقدمين ويكون للكافر والمنافق من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق من المتقدمين ايها المسلمون ان الله تعالى لا يغير ما بقوم من النعمه والعافيه حتى يغيروا ما بانفسهم من طاعه الله جل وعلا فهو سبحانه لا يسلب قوما نعمه انعمها عليهم حتى يغيروا ما كانوا عليه من الطاعه والعمل الصالح قال تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وقال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وان الله سميع عليم كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بايات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم واغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن تمام عدله وقصته في حكمه بانه تعالى لا يغير نعمه انعمها على احد الا بسبب ذنب ارتكبه كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته أهلكهم بسبب ذنوبهم وسلبهم تلك النعم التي أسداها إليهم من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين وما ظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم الظالمين وقد بين في هذه الايه ايضا انه اذا اراد قوما بسوء فلا مرد له كقوله تعالى ولا يرد باسه عن القوم المجرمين ونحوها من الايات قال في اضواء البيان وقوله في هذه الايه الكريمه حتى يغير ما بانفسهم يصدق بان يكون التغيير من بعضهم كما وقع يوم احد بتغيير الرماة ما بانفسهم فعمت البليه الجميع وقد سئل صلى الله عليه وسلم ان اهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث ايها المسلمون ان الله تعالى حكم عدل لا يظلم احد وان المصائب والمهالك عقوبات تصيب الامم بسبب ذنوبهم واثامهم قال تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير قال الطبري رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكره وما يصيبكم ايها الناس من مصيبه في الدنيا في انفسكم واهليكم واموالكم فبما كسبت ايديكم يقول فانما يصيبكم ذلك عقوبه من الله لكم بما اجترحت من الاثام فيما بينكم وبين ربكم ويغفر لكم ربكم عن كثير من اجرامكم فلا يعاقبكم بها وقال تعالى أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لو اخذ الله الخلائق بذنوب المجرمين لا اصاب العذاب جميع الخلق حتى الجعلان في جحرها ولا امسك الامطار من السماء والنبات من الارض فمات الدواب ولكن الله ياخذ بالعفو والفضل كما قال سبحانه ويعفو عن كثير والعذاب عباد الله والعقوبه التي اوعد الله بها الامم لها موعد صدق ياتيها وان طال على سبيل الاستدراج او الامهال اذ هو سنه كونيه يعذب الله بها الامم امه تلو امه وهذه السنن الربانيه لا تحابي امه ابدا ولا تتجاوز مستحقا للعذاب وان تأخر ذلك الى حين اجله وقد قال الله تعالى ولكل امه اجل اي وقت لحلول العقوبات بساحتهم ونزول المثلات بهم على شركهم فاذا جاء اجلهم اي الوقت الذي وقته الله ليهلاكهم وحلول العقاب بهم لا يستأخرون ساعة اي لا يتاخرون بالبقاء في الدنيا ولا يتمتعون بالحياه فيها عن وقت هلاكهم وحين حلول اجل فنائهم ساعه من ساعات الزمان ولا يستقدمون اي ولا يتقدمون بذلك ايضا عن الوقت الذي جعله الله لهم وقتا للهلاك وسنة الله تعالى امحال العصاة مدة قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيد مت فالعقوبه الالهيه سنه من سنن الله تعالى التي لا تتغير ولا تتبدل كما قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين وقد تتفاوت العقوبات التي اصابت الامم بتفاوت جرائمهم وعصيانهم لله عز وجل يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وكان عذاب كل امه بحسب ذنوبهم وجرائمهم فعذب قوم عاد بالريح الشديده العاتيه التي لا يقوم لها شيء وعذب قوم لوط بانواع من العذاب لم يعذب بها امه غيرهم فجمع لهم بين الهلاك والرجم بالحجاره من السماء وتنصل الابصار وَقَلْبِ دِيَارِهِمْ عَلَيْهِمْ بِأَنْ جَعَلَ عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَالْخَصْفِ بِهِمْ إِلَى أَسْفَلِ سَافِلِينَ وَعَذَّبَ قَوْمَ شُعَيْبٍ بِالنَّارِ الَّتِي أَحْرَقَتْهُمْ وَأَحْرَقَتْ تِلْكَ الْأَمْوَالَ الَّتِي اكْتَسَبُوهَا بِالظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَمَّا ثَمُودَ فَأَهْلَكَهُمْ بِالصَّيْحَةِ فَمَاتُوا فِي الْحَالِ فاذا كان هذا عذابه لهؤلاء وذنبهم مع الشرك عقر الناقه التي جعلها الله ايه لهم فمن انتهك محارم الله وسخف باوامره ونواهيه وعقر عباده وسفك دماءهم كان اشد كان اشد عذابا ثم قال رحمه الله تعالى ومن اعتبر احوال العالم قديما وحديثا وما يعاقب به من يسعى في الارض بالفساد وسفك الدماء بغير حق واقام الفتن والسهانه بحرمات الله عالم ان النجات في الدنيا والاخره للذين امنوا وكانوا يتقون قال تعالى فكلن اخذنا بذنبه فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشان اشهد ان نبينا محمد عبده ورسوله الداعي الى ضلاله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها المسلمون ان الله تعالى قص عليكم في كتابه العظيم قصصا كثيره فيها عبر وعظات وكان من اعظم ما قصه الله علينا نبا موسى وفرعون هي اعظم قصص الانبياء التي تذكر في القران فله الله اكثر من غيرها وذكرها في سور عديده لينتفع بها اولو الالباب فانه لا يمر على المسلمين يوم عاشوره دون ان نتذكر ما جرى لنبي الله موسى عليه السلام من مواقف واحداث في طريق دعوته وما واجه من تحديات وعقبات انتهت من اتصال المؤمنين وهزيمة الطغاة والمفسدين بعدما بلغ الكرب بالمؤمنين نهاية فالبحر أمامهم والعدو خلفهم فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون إنها ملحمة من ملاحم الدعوة تؤكد أن نور الله غالب مهما حاول المجرمون طمس معالمه وان الصراع مهما امتد اجله والفتن مهما استحكمت حلقاتها فان العاقبه للمتقين لكن ذلك يحتاج الى صبر ومصابره واستعانه بالله صادقه قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين فلا ينبغي ان يخالج قلوب المؤمنين ادنى شك بوعد الله تعالى الصادق ولا ينبغي ان يخدعهم او يغرهم تقلب الذين كفروا في البلاد فيظنه الى الابد وما هو الا متاع قليل ثم يكون الفرج والنصر المبين للمؤمنين يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فالله ناصر الدين ومعلن كلمته ومظهر دينه على كل دين مهما ابى الطغاة والفراعنه في كل زمان وفي كل مكان وقصه موسى عباد الله تؤكد ان الامه المستضعفه ولو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي ان يستولي عليها الكسل عن السعي في حقوقها فقد استنقل الله امه بني اسرائيل على ضعفها واستعبادها من فرعون وملئه ومكنهم في الارض وملكهم بلادهم والله غالب على امره ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز لقد عاش المسلمون في ايام فرعون عاشوا ظروفا عصيبه ملئها الخوف والاذى ووصل بهم الحال ان يسروا بصلاتهم ويتخذوا المساجد في بيوتهم قال تعالى واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين وفي ظل هذه الظروف العصيبه امر المسلمون بالصبر عليها ولسعاله بالله على تجاوزها بالصبر قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا وبالايمان بالله والتوكل عليه وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين وبالدعاء وصدق اللجوء اليه وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اضمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرووا العذاب الالم وهكذا كلما مرت ظروف صعبه باممه في وقت ضعفها فان وسائل تجاوزها يكون بالصبر والتوكل والدعاء ان يوم عاشوراء لنا نحن المسلمين يوم عز ونصر لانه يوم تدفعنا ماثره الى استشعال العزه والشعور بالامل والترقب للنصر ناخذ من يوم عاشوراء عبره عظيمه حيث نصر الله تعالى فيه موسى على الطاغيه فرعون فان الله تعالى يملل الظالم حتى اذا اخذه لم يفلته والمسلم يعلم ان النصر قادم وانه ليس عليه الا ان يستعين بالله ويفعل ما امر به ثم يصبر لحكم الله تعالى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين قالوا آذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون إنه ليس لأصحاب الدعوة إلى رب العالمين إلا ملأذ واحد وهو الملأذ الحصين الأمين وليس لهم إلا ولي واحد وهو الولي القوي المتين وعليهم أن يصبروا حتى يأذن الولي بالنصرة في الوقت الذي يقدره بحكمته وعلمه حتى يأذن الولي بالنصرة في الوقت الذي يقدره بحكمته وعلمه وأن لا يعجلوا وليعلموا أن الأرض لله وما الفراعنة وطواغيت الأرض إلا نزلاء فيها والله يرثها من يشاء من عباده وفق سنته وحكمته فلا ينظر الدعاة الى شيء من ظواهر الامور التي تخيل للناظرين ان الطاغوت مكين في الارض غير مزحزح عنها فصاحب الارض ومالكها هو الذي يحكم متى يطردهم منها وكما تجاوز المؤمنون من قوم موسى عليه السلام المحنه كذلك ينبغي ان يتجاوزها المسلمون في كل زمان وكما صام موسى يوم عاشوراء من شهر الله المحرم شكرا لله على النصر للمؤمنين صامه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وقال صلى الله عليه وسلم فانا احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه ولا يزال المسلمون يتواصلون بسنه محمد صلى الله عليه وسلم بصيام هذا اليوم ويرجون بره وفضله وقد قال صلى الله عليه وسلم وصوموا عاشورا يكفر السنه الماضيه وفي لفظ وصيام يوم عاشوراء اني احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله فاقدروا لهذا اليوم قدره وسارعوا الى فيه الى الطاعه واطلبوا المغفره وخالف اليهود وصوموا تطوعا لله يوما قبله او يوما بعده اذا ان استطاع وعلى الصحيح لا يكره افراض صومه وانما ترك الافضل والاكمل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين